بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماء الأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبت من دابة آيات لقوم يوكنون وَالسَّمَاءِ الليل لَمُوسِعُوهَا وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ السماء من مِنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ في سرياء آيات لقوم يحصلون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأي أجيس بعد الله وآيات يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكجرا كأن لم يسمعها فبكله بعلاب أليم وَإِذَا علم من آياتنا شيئا اتطبها غزوة أولئك لهم عذاب مهين عظيم آبا هدى والذين بآيات ربهم لهم عذاب من لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبجغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لأعيات لقوم يتفكرون قل الذين امنوا يغفرون لا يرجون ايام الله يجد قوما بما كانوا يكسبون من حمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها على ربكم ترجعون ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكمه نَوَّنُهُ وَثَوْرَثْقُنَا مِنَ الْقَوْمِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ بدينات من الأمن فمختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هم جعلناك على شريعة من الأمر فاستبعنا ولا تستبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عن تهن الله شيئا وإن والين أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقومين بل لن جسرح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نبء بما كسبت وهم لا يظلمون حفر أيت من لقد إلهه هواه هو وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه, على سمعه وقلبه وجعل فمن من بحث الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر وَمَا لهم بذلك من حلم انهم الا يهنون واذا تتلى عليهم اياتنا بني مَا ما كان حجتهم إِلَّا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أجبر الناس لا يحلمون والله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إن يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة لكن تدعى اله كتابها اليوم تجزعون ما كنتم تحملون هذا كتابنا ينفق عليكم بالحق إن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 وعد الله الحق والساعة لا ريب فيها قلتم ما نجري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن وبدى لهم سيئات معاً وحاط بهم ما كانوا به يستهدئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما هوكم النار وما لكم من النار فلين ذلكم فقرتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستحتفون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله التبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم